م و ز ب ط ه ده شكله هيهني ده هني م ت ر ستارد افصل بقى ف ر م ا ت يا معلم ف ر م ت ه ا وزبطها على راديو بص وطل موسيقى اهلا بيكم اصدقائي و ح ل ق ة ج د ي د ة من فرمتها انا سعيد جدا بردود الافعال بتاعتكم على الحلقات و اتمنى ان شاء الله ان القادم يكون افضل و احسن و اتمنى دايما ان احنا نتواصل عبر فيديوات بوصفتورل دوت كوم هي النهارده انا حابب اتكلم معاكو في غ ا ي ة ا ل ا ه م ي ة يتعلق بان الانسان مننا لازم هو عايش ح ي ا ت ه يكون عايش ح ي ا ة م ت و ا ز ن ة مش ح ي ا ة زي ما بسميها فيها شق مائل او شق اثقل من شق حمد ربنا ولف ا ل س م ك ة وقال خلاص انا همشي فصاحبه قاله رايح فين ما تكمل ص ي د قاله لا انا كده معايا ما يكفيني ا ل ن ه ا ر د ة و ب ك ر كمان فصديقه قاله يعني انت من اول ر م ي ة طلعت لك س م ك ة ك ب ي ر ة اقعد شكل البحر ا ل ن ه ا ر د ة يعني الرزق واسع زي ما بيقولوا اقعد يمكن ربنا يكرمك ب س م ك ة و ا ث ن ي ن و ث ل ا ث ة و ا ر ب ع ة و ع ش ر ة فقاله طب هعمل ايه بس لعشر سمكات اللي هنستخدم ط ي ع قال له الله ا له ت وتعين اللي انت عايز تعين وبعد انت تعين تبيع عايز اللي ا ل ب كده قال ق له بعد ي تاني ن قال تصطاد هتصطاد اللي له يوم برضو كمية كبيرة وتبيع فتره تعمل كده مصنع لتعليب ا ل أ س م ا ك وتصدر ب د أ ت السمك ا للخارج ي انت بتصطاده ده ل ل قال له ثم قال له بعد ف ت ر ة كده ولادك يكبروا ويبقى عندك ش ر ك ة ك ب ي ر ة وتشغلهم فيها وتبقى عايش فيه في رخاء وراحه ة قال ل بعدين قال له بعدين لما تكبر في السن بعد مبسوطين هتقعد انت ولادك سعداء في مرتحين جميلة باي في غني السن سنة انت وانت لان قال لما مثلا قدامكم اكلة البحر بالك له على شغل سمك انت الوقت ولديك و حاجة اصبحت مش خلاص هنا الرجل بصله ابتسامه س ا خ ر ة بترتسم على شفتيه وقاله ل يا صاحبي ليه استنى بعد عشرين وتلاتين س ن ة علشان اقعد مع ولادي ناكل ا ك ل ة سمك جميل على البحر مدام معاهم قادر دي واععد انا اصلا قادر ان انا اكل الاكلة و أ ل ع ب ه م وأفرح و ا ن ب س ط دلوقتي ل ل أ س ف الشديد معظمنا ب ي أ ج ل م ت ع ة ا ل ن ه ا ر د ة ا ل ب ك ر ة معظمنا ب شايف إ ن ا ل م ر ح ل ة دي في عمره إ ن كان شاب م ث ل او ً أ في مقتبل العمر أ و لسه يعني متزوج حديثا ً أ و أ ب ن ا ء ه صغار بيظن إ ن ا ل ف ت ر ة دي هي ف ت ر ة التعب والشقق والعرق وبذل المجهود المضاعف وخلي بقى ايه موضوع الفسح والخروجات والاستمتاع ب ا ل ح ي ا ة لحد ما أهدفنا نحقق وفي ط م و و ح ا ا كلها ت ن ا ل ح ق ي ق ة ان النص في ا ل أ و ل من هذا الحديث صحيح آ ه إ ح ن ا في سننا لما نكون يعني في مقتبل ا ل ع م ر أ و في سن الفتوه والشباب ده أ ن س ب سن للعمل والاجتهاد والكفاح والعطاء بتكون همتنا ع ل ي ه وتكون ربنا سبحانه وتعالى مدينا ا ل ق د ر ة ا ل ب د ن ي ة والذهنيه ان احنا نشتغل ونعرق ونكدح ونمشي في ا ل أ ر ض وإن الفتوة ولكن دايما الشباب هم ا ل خ ط أ في ا ل نصف ا ل ع ب ا ر ة التانيه هو اننا ن أ ج ل متعتنا و ن أ ج ل استمتاعنا ب ا ل ح ي ا ة إ ل ى ل ح ظ ة ما ان احنا ن أ ج ل حبنا ونأجل حق نفسنا و ن أ ج ل طرفهنا عننا وعن أ ه ل بيتنا وعن الناس اللي حوالينا لحد ما نحقق هدفنا معظمنا يقول أ ن ا والله مش أ خ ر ج بقى ولا أ ت ف س ح ولا كدا لما أ ش ت ر ي ا ل ع ر ب ي ة أ ن ا إ ن شاء الله مش ارتاح ولا ه د ا كدا ولا أ ب د أ أ ب ص ا لاحتياجات الناس اللي حواليا غير لما ابقى في شقه ملك مثلا مش شقه اجار و أ ن ا شايف إ ن ده خ ط أ كبير جدا مفيش ابدا ابدا ابدا مانع من ان الانسان مننا من, من ان الشاب مننا من يعرق ويتعب بالنهار ويبذل الجهد ولكن لما يروح يستمتع مفيش مانع امر مفروض طمدي منتبه من ايام ما مش في وعافيتنا اي عليك الحياة حياتك وحريص ياخد الجيد يا أصدقائي زي اللي عليه عشان بالعجس ان انت وانت الى اركان كلها ان اننا رقن نتعب ننجز احنا هنقدر دخلنا صحاتنا بل كل الصحة قلت لما ده حقه لكن المش سبب أ ب د ا ً أ ب د ا ً أ ب د ا ً من ن ا ن ن س ى أ و ن ت ن ا س ى ح ق و ق نسكتير ا او عين ل ا ر ح د مننا ق د ا م ط م و ح ه و أ ح ل ا م ه بينسى نعلي ح ق و ق بينسى نعلي ح ق و ق ل ل ن ا س ا ل ل ي ح و ا ل ي ه بينسى أ ه ل ه بينسى ز و ج ت ه بينسى أ و ل ا د ه بينسى أ ب و ه بينسى أ م ه ن ا س من ص و ر ل ي ع ب ا ر ة جميل ة ج د ا ً بول ي ق في م ع ر ك ة ا ل ب ح ث ع ن لقمة ا ل ع ي ش بننسى في كثير من الأحيان لماذا نعش ي وحنا بنعش ي أ ص ل ا ً لي ل ل أ س ف الشديد معظمنا بيسخر بي الغايه ل خ د م ة ا ل و س ي ل ة غايتنا ان ح نعيش ا ن سعداء و م ب س ط ي ن غايتنا ان ح نؤدي ا ن في هذه ا ل ح ي ا ة ما نفخر به ونحن على سطح ا ل أ ر ض ونفخر به بعد ان نفارق سطح ا ل أ ر ض ونقف امام الله سبحانه وتعالى ده الغاية العظيمة الوسيلة؟ طيب ايه الوسيلة؟ ا ل و س ي ل ة دي ممكن تكون فلوس ممكن الوسيلة دي تكون شغل ممكن الوسيلة دي تكون ح ا ج ة أ ن ا عايزه احققها ل ل أ س ف الشديد أ و ق ا ت ك ت ي ر ة جدا بتكون ا ل و س ي ل ة دي هي ا ل غ ا ي ة في حد ذات ت ك و ن المال أ و الفلوس هو ا ل غ ا ي ة ونسخر حياتنا اللي هي ا ل م ف ر و ض إن, ان هي ل غ ا ي ة ا ل ح ق ي ق ي ة اللي احنا نخاف عليها وننتبه ليها ت ي نسخرها في خ د م ة ا ل ح ا ج ة اللي المفروض ك ا تتسخر من اجلها ا فاللهي نفسنا بنصرف حياتنا كلها علشان نحصل على فلوس وقت علشان الارض لا تستطيع هذه الفلوس إن هي يعني ي م كان ن حتى ك في ك ل م ة جميله ة قوي للدكتور عبدالكريم بكر ا كان ب يقول يا جماعه هل الفلوس يعني خير ولا ل لا س ع ا بتجلب السعاده, السعادة فقال رد برد جميل جدا قال الفلوس دي ش ي ء جميل وكويس في حياتك ولكن اللي يجب انك تخاف منه ان انت وانت بتبحث عن المال ان تفقد اشياء لا تستطيع ان انت تحققها وتشتريها بالمال أ ر ج ع و أ ق و ل إ ن الحل دايما قدام طموحنا الجامح الحل دايما قدام ان احنا نركز على ح ا ج ة و ا ح د ة بس وننسى حاجات ت ا ن ي ة كتير الحل في إ ن تكون حياتنا م ت و ا ز ن ة متكنش ا و شغل بس متكنش ا و لعب ة بس متكنش ا و علاقات ا ج ت م ا ع ي ة بس متكنش ا و حتى صلاه ل ل صلى ل ل ر س و ا عليه وصوم س ل علمنا في حديث رائع أهمية التوازن في الواحد、مننا. قال عليه ل م أهمية مننا رائع وعبقري حياة ا في في حديث ل ا ة ا ا ل ل س إن ر ب ك عليك حق. ليه حق عليك ليه لابد حق حق تحاول إن أنت تحاول الوفاء بهذا الحق و إ ن لنفسك عليك حق نفسك نفسك دي ممكن تكون جسمك يعني صحتك نفسك دي ممكن تكون يعني ط ر ف ي ه ش و ي ة نفسك دي ممكن تكون حلمك أ و طموحك الشخصي وان إ ن يقول ل ا ب ي ص لاهلك ى ل ل ع ي ي ه وسلم ل ع حق فأعطي كل ذي حق حقه أ ه ل ك أ ب و ك أ م ك أ خ و ك ابنك كل دول ليهم حق عليك لا يجب أ ب د ا ان شغلك ي خ د ق عنهم ولا يجب انهم ي خ د و ق عن, عن, عن حلمك أ و طموحك ولا يجب ان الاثنين ي خ د و ق عن علاقتك بربنا سبحانه وتعالى و علماء ا ل إ د ا ر ة ا ل ن ه ا ر د ة بيؤكدوا على أ ه م ي ة التوازن و ك ت ع د و ا في ط ر ح يعني بعض الجوانب ا ل ل ي ق لازم ك ل أنك تنتبه لها علشان تبقى إ ن س ا ن سعيد وناجح نجح حقي ق ي ل ا ن س ا ن ممكن يكون بزنس ي مانجح لكنه مش ناجح ممكن يكون مهندس ناجح طبيب ناجح فنان ناجح ولكن لما تبص وتنظر في حياته هتجدها مش س ع ي د ة ل أ ن في جوانب ك ب ي ر ة جدا و ك ت ي ر ة جدا و م ه م ة جدا م ه م ل ة وما بيهتمش بيها اهتم بس بالشوق اهتم بس بالفلوس اهتم بس بالطموح اهتم بس بالعمل ونسي حاجات كتير وعلى مال إدارة يعني بعضهم قال أن في خمس جوانب بعضهم مال قال لازم خمس تهتم بيهم إدارة فيه أن أنك قالوا انك لازم تهتم بالجانب الديني او الجانب الروحاني ج ا ا ن ب ل وعلاقتك بربنا سبحانه وتعالى على ف ك ر ة الطرح ده مش طرح حتى ي عربي ن ي مش ط ح ع ر و ل اسلامي ده حتى ع ل ى م ا ل ا د ا ر ة الغربيين قالوا كده ب ر ي ا ن تريسي ستيفين كافي توني بوزان انتوني روبنز كلهم قالوا يجب انك تهتم بالتوازن في الجانب الديني او الروحاني و الجانب الاجتماعي علاقتك بالاخرين لان الانسان مننا مش هيقدر نعيش لوحده كلما كانت ع ل ا ق ت ك الاجتماعيه جيده و جميله و رائعه على طول. كل ما كنت انت حاسس بنوع من ا ل ر د ا عن نفسك الجانب ا ل ث ا ل ث هو الجانب الصحي لان دايما صحتنا هي اللي بتحملنا ان احنا نؤدي الاعمال ا ل ع ظ ي م ة يعني لو صحتي م ع ت ل ة اكيد هيبقي مزاجي م ع ت ل ة اكيد مش هقدر اشتغل بشكل كويس مش هقدر اعبد ربنا بشكل كويس من المهم ان كل واحد فينا يبص لصحته في الجانب المادي الفلوس يجب ان كل واحد فينا يهتم بانه و يعني ما ي ع ي ش عالي يعني يعيش ن ي ي ع ع ي ش ة ك ر ي م ة واليد العليا خ ي ر و أ ح ب إ ل ى الله سبحانه وتعالى من اليد السفلى وفي الجانب الثقافي ل أ ن ا ل إ ن س ا ن منا لن يكون متميز و لا ناجح في حياته و هو إ ن س ا ن جاهل لا بد أ ن يكون إ ن س ا ن مثقف واعي فهم ا ل ل يحصل ب ي عليه طبعا يعني في بعض اساتذه ا ل إ د ا ر ة أ ض ا ف و ا بعض الجوانب ا ل أ خ ر ى زي الجانب الترويحي مثلا أ ن أ ن ت لازم يكون لك هوايه و أ ن ك تهتم بهذه الهوايه و أ ن ك تخرج و تشترك في نادي و كده لكن لو بصينا يا ج م ا ع ة هنجد ان كلهم أ ك د و ا على ان ا ل إ ن س ا ن مننا يجب ان يكون مهتم وناظر بتفحص وبوعي وبتدبر الى كل ج ا ن ب حياته وحذره جدا من ان انسان ن يعيش وهو قدامه ح ا ج ة و ا ح د ة بس ب ر ك ز عليها كل تركيزه ح ا ط ت ه ا بس قدام ع ن ي ه ويهمل اشياء كثيره ج م ي ل ة و ر ا ئ ع ة هيندم في يوم من الايام ان الحاجات ا ل ج م ي ل ة دي ع د د ومش هيقدر ان هو يشتريها ويتمنى ه ان هو يضحي ببعض من نجاحه ده من اجل الحصول على اشياء ج م ي ل ة ر ا ئ ع ة سقطت منه وهو يبحث ويجري و ي ج ت ه د ويتعب من أ ج ل الوصول لحلمه أ ت م ن ى ان المعنى ده يكون وصل لحضراتكم أ ت م ن ى ان احنا نفرمط ذهننا م ر ة تانيه و ت ا ل ت ة من أ ج ل ان احنا ننتبه لان حياتنا ا ل ح ق ي ق ي ة هي حياتنا ا ل م ت و ا ز ن ة وان النجاح الحقيقي هو النجاح القائم على ر ؤ ي ة و ا س ع ة لاننا نفتح كدر الكاميرا الى اقصى التسعه علشان نشوف كل ح ا ج ة اتمنى ان حلقات نار تكون ع ج ب ت ك م هستنى كل ا س ت ف س ا ر ا ت ك م ك ا ل ع ا د ة على رديوات ا بصوتول.com كما كريم و ك ا ل ش ا ز ل ي و س ل ا م عليكم ده هيهنده شكله هيهن. ده هني ما ت ر س ت ا ر د افصل بقى ف ر م ا ت يا معلم فرمطها و ز ب ط ه ا على راديو بص وطل ت